بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني من الشريط السادس من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة تسمة باب المشددات هذه الأنواع كلها يجب على القارئ المجود للفظه أن يساوي في التشديد بين الحرفين المشددين فيه كله ويظهر التشديد إظهارا بالغا ويوالي بين التشديدين بوزن واحد ويقول تشديد الرأي في ذلك أبين من غيرها ليتمكن إخفاء التكرير فيها فهي في التشديد أمكن لاجتماع إضغام وإخفاء في حرف واحد وذلك أمر يتقارب في التشديد ولا يتباين كل التباين فإذا قلت ذرية فتشديد الراء والياء بالغ متساوٍ إلا أن الراء أمكن قليلا لأجل إخفاء التكرير فيها وقد يتوالى حرفان مشددان يكون الأول أقل تشديدا من الثاني لأجل الغنة التي تظهر فيه نحو نحو من مذكر وإن نتبع الهدى وشبهه إذا وصلت كلامك المشدد الثاني في هذا أبلغ في التشديد وأظهر من المشدد الأول لأن الأول بقي فيه غنة ظاهرة والثاني لا غنة فيه وقد يأتي مشددان متواليان الثاني أقل تشديدا من الأول لأجل الغنة الظاهرة في الثاني ولا غنة في الأول نحو ولكل وجهة من ولي ولا شفية من طرف خفي وقال وشبهه كثير المشدد الثاني أقل تشديدا من الأول لما ذكرنا فهذا من كلمتين ومن هذا النوع ما يأتي من كلمة نحو ما مكنني فيه ولا تمدن عينيك وشبهه المشدد الأول في هذين النوعين أبلغ في التشديد وأظهر من الثاني لأن الثاني قد بقيت فيه غنة ظاهرة غير مدغمة فهذا كله من اجتماع المشددين يجب على القارئ المجود أن يميزه في لفظه ويظهر التشديد بتمهل فيما لا غنة فيه ويظهر الغنة فيما فيه غنة مع إضغام حرف الغنة بتشديد متوسط وقد يأتي مشددان متواليان تشديدهما جميعا تشديد متوسط لتظهر الغنة مع كل واحد منهما كما أتى مشددان متواليان تشددهما بالغ متمكن اذ لا غنة في واحد منهما نحو ما ذكرنا من تطيرنا واتزينت وشبه وذلك نحو قوله ومنهم من يؤمن ومنهم, ومنهم من يستمعون ومنهم من ينظر إليه فهذا الصنف تشديد الحرفين المشددين في الوصل فيه تشديد متوسط لأن الغنة ظاهرة غير مضغمة مع كل حرف منهما فالحرف الذي بقي فيه غنة هو المدغم والغنة غير المضغمة فلما لم يندغم الحرف كله بغنة نقص التشديد منه فلم يكمل التشديد لما لم يكمل الادغام ولما كمل الإضغام فيما ليس فيه غنة كمل التشديد فلهذه العلة كان ما بقيت معه غنة ظاهرة أقل تشديدا مما ليس معه غنة الباب الثالث من المشددات وهو اجتماع ثلاث مشددات متواليات اعلم أن هذا الباب قليل في الكلام والقرآن وإنما يأتي في الوسط من كلمتين أو أكثر فإذا اجتمع في اللفظ ثلاث مشددات متواليات فهن مقام ستة أحرف في الوزن والأصل فيجب على القارئ أن يجتهد في بيان ذلك في لفظه وإعطاء كل مشدد حقه إن كان لا غنه فيه فيبين تشديده بيانا شافيا في تمهل وإن كان فيه غنه ظاهرة كان تشديده أقل من ذلك وأظهر القنة مع التشديد المتوسط فمن ذلك ما جاء من كلمتين في الوصل نحو قوله دري يقذو على قراءة من شدد الياء ومثله في بحر اللجي يغشاه فيجب على القارئ في هذا وشبهه أن يشدد الحرفين المشددين الأولين تشديدا بالغا متمكنا وهم الراء والياء والجيم والياء الأولى وتكون الراء أبين في التشديد قليلا لاجل إخفاء التكرير الذي فيها مع الاضغام وهي مع ذلك في مبالغة التشديد كالياء والجيم وإنما في الراء زيادة إخفاء التكرير لا غير وإلا فالتشديد في ذلك متقارب غير أن الراء في قوة النظر أمكن قليلاً في التشديد لأجل إخفاء التكرير الذي فيها. وتشدد الثالث وهو الياء من يوقد ومن يغشاه تشديدا متوسطا دون الياء الأولى والجيم للغنة التي فيها الظاهرة وقد تأتي الثلاث المشددات المتواليات من أربع كلمات وتشديدهن كلهن متوسط للغنة الظاهرة التي مع كل مشدد منهن وذلك في قوله تعالى وعلى أمم من, من معك فهذه ثلاثة أحرف مشددات المتواليات تشديدهن تشديد متوسط لأن مع كل واحد غنة ظاهرة والثلاثة الأحرف المشددات مقام ستة أحرف فهي ست ميمات وقبل ذلك ميمان خفيفان في أمم فيجتمع في اللفظ في ذلك إذا وصلت كلامك ثمان ميمات متواليات اجتمعنا من أصل ومن ادغام ولا أعلم أن له نظيرا في القرآن فيجب على القارئ أن يتحفظ بلفظه, بلفظه بذلك ويبين المشددات بالتوسط في تشديدهن كلهن مع إظهار الغنى وتبيين التشديد البالغ فيما ليس فيه غنى مما تقدم ذكره فصل من هذه الأبواب إذا وقع التشديد في حرفي العلة وهما الياء والواو وجب على القارئ ان يظهر التشديد اظهارا بينا بخلاف غيرهما من الحروف لثقل التشديد فيهما وهذا النوع يكون من كلمة ومن كلمتين فالذي من كلمتين نحو قوله تعالى ذلك بما عصوا كانوا واتقوا امنوا وما كان من كلمة نحو عدو عدو وولي وغني وربما اتى التشديد في الواو بعد تكررها فالبيان لذلك آكد للتكرير والتشديد وذلك نحو آووا ونصروا ولووا رؤوسهم على قراءة من شدد وقد ذكرنا هذا فإذا وقع المشدد بعد ألف وجب أن يبين بيانا ظاهرا قبله مد مشبع نحو الطام ولا الضالين وآمين والصاخ وداب وشبه فيتمكن التشديد بتمكن المد وبإشفاع المد يتمكن التشديد وإذا أخللت بأحدهما أخللت بالآخر فلا بد منهما جميعا أعن المد والتشديد البالغ قال أبو محمد والمقرئ إلى جميع ما ذكرناه في كتابنا هذا أحوج من القارئ لأنه إذا علمه علمه وإذا لم يعلمه لم يعلمه فيستوي في الجهل بالصواب في ذلك القارئ والمقرئ ويضل القارئ بخلاف المقرئ فلا فضل لأحدهما على الآخر فمعرفة ما ذكرنا لا يسع من انتصب للإقراء جهله وبه تكمل حاله وتزيد فائدة القارئ الطالب ويلحق بالمقرئ وليس قول المقرئ والقارئ أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه الحروف من غير أن أعرف شيئا مما ذكرته بحجه بل ذلك نقص ظاهر فيهما لأن من كانت هذه حجة يصيب ولا يدري ويخطئ ولا يدري إذ علمه واعتماده على طبعه وعادة لسانه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ ويذهب معه أينما ذهب ولا يبني على أصل ولا يقرأ على علم ولا يقرا عن فهم فما أقربه من أن يذهب عنه طبعه أو تتغير عليه عادته وتستحيل عليه طريقته إذ هو بمنزلة من يمشي في ظلام في طريق مشتبه فالخطأ والزلل منه قريب والآخر بمنزلة من يمشي على طريق واضح معه ضياء لأنه يبني على أصل وينقل عن فهم ويلفظ عن فرع مستقيم وعلة واضحة فالخطأ منه بعيد فلا يرضي النمرء لنفسه في كتاب الله جل ذكره وتجويد الفاظه إلا بأعلى الأمور وأسلمها من الخطأ والزلل والله الموفق للصواب فصل ثاني اعلم أن الحروف المدغمات على ثلاثة أضرب ضرب مدغم فيه زيادة مع الإضغام الذي فيها وذلك نحو الراء المشددة فيها إخفاء تكريرها مع الإضغام الذي فيها فهو زيادة في الادغام وزيادة في التشديد والثاني ادغام لا زيادة فيه وهو كل ما ادغم لا إخفاء معه ولا إظهار غنة ولا إطباق ولا استعلاء معه نحو الياء من ذرية والياء والجين من لجي فهذا تشديده دون الراء المشددة لأجل زيادة الإخفاء للتكرير في الراء والثالث مضغم فيه نقص من الادغام وذلك نحو ما ظهرت معه الغن أو الإطباق أو الاستعلاء نحو من يؤمن وأحط وألم نخلقكم فهذا تشديده دون تشديد الثاني الذي لا نقص معه في ادغامه ولا زيادة والثاني تشديده دون تشديد الذي معه زيادة في ادغامه وهو الراء المشددة فافهم هذا في المشددات وابني عليه في قراءته فإذا كان الحرف المشدد راء وجب على القارئ أن يتحفظ في تشديدها مع إخفاء تكريرها فيشددها تشديداً بارغاً ويخفي تكريرها ولا يظهره فإخفاء التكرير كأنه زيادة في التشديد كما أن إظهار الغنة وظهور الاطباق والاستعلاء مع الإضغام نقص في التشديد ففهم هذا وذلك نحو قوله كره ومر. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولا نفرق بين أحد منهم وشبهه كثير وكذلك إن كانت الراء المشددة بعدها حرف آخر مشدد وجب أَنْ يظهر التشديد في الراء ويخفي التكرير فيتمكن عند ذلك التشديد في الراء ثم يشدد الحرف الذي بعد الراء تشديدا بارغا والراء في قوة النظر والبحث أبين تشديدا منه لأجل إخفاء التكرير وذلك نحو ذرية وذرياتهم والربانيون فالراء أبين في التشديد من الياء والباء فإذا وقع بعد الراء المشددة حرف مشدد معه غنة ظاهرة شددت الراء تشديدا بالغا واخفيت التكرير فيتمكن تشديد الراء اكثر ثم شددت الحرف الذي بعد ذلك تشديدا متوسطا دون تشديد الراء لأجل ظهور الغنة وذلك نحو قوله بشر من ذلكم فحصل مما ذكرنا أنك إذا أقرأت قوله ذرية وبشر من ذلكم كان تشديد الراء فيهما بالغا متمكنا لأجل إخفاء التكرير مع الإضغام وتشديد الياء مثله وفي الراء زيادة الإخفاء للتكرير وتشديد الميم دون ذلك قليلا لأجل إظهار الغنة وكذلك إن وقعت الراء المشددة بعد ألف كانت تشديد فيها في قوة النظر أبينا من مشدد غيرها إذا وقع بعد ألف فقوله لا تضار والدة ولا يضار كاتب أبين في التشديد من دابة وصاخة لأجل إخفاء التكرير الذي في الراء المشدده لأن الراء حصل فيها ضربان يخالفان الإظهار وهما الإضغام والإخفاء وداب وصاخه إنما فيهما ضرب واحد يخالف الاظهار وهو الادغام لا غير وقولك من يؤمن فيها ضرب ناقص يخالف الاظهار وهو الادغام لا غير ونقصه هو اظهار الغنه معه فهو ادغام ناقص فلذلك تفاضلت المشددات فاعلم ذلك واذا اتت الراء المشدده مفتوحه وبعدها راء أخرى مفتوحه وجب أن يبين تشديد الأولى مع إخفاء تكريرها مفخمة وتسخيم الثانية بعدها مخففة مع إخفاء التكرير أيضا نحو قوله ما في بطني محررة والتكرير في الرأي المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة تقص على ما ذكرت لك من هذه الأصول واخذ نفسك في تلاوتك باستعمالها يصر لك طبعا وسجية وتحسن الفاظك بذلك وتقرأ على أصل وصواب والله الموفق وإذا كان المشدد مفخما للتعظيم والإجلال وجب بيان التشديد متمكنا ليكون ذلك أمكن لظهور التفخيم نحو قال الله والله خير حافظ وشبه يظهر التشديد اظهارا متمكنا ليظهر التفخيم في اللام الذي جيء به للتعظيم والإجلال والإكبار فاعلمه وليس في كلام العربي لام أظهر تفخيما وأشد تعظيما من اللام في اسم الله جل ذكره لأنها لامان بفخمان لإرادة التعظيم والإجلال وذلك إذا كان قبل الاسم فتح أو طم فإذا كان قبله كسر رققت اللام نحو في الله وبالله باب الوقف على المشدد اعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين كأنه حرف الواحد. فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللطب. وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التشديد نحو الوقف على قوله ما لكم من دونه من ولي ومن, ومن طرف خفي وفي يوم نحس مستمر وادهى وأمر وشبهه تطلب كمال التشديد في الحرف الذي تقف عليه من هذا النوع وتقف على ساكن قبله ساكن غير منفصل عنه ولو كان الساتن الأول منفصلاً لكان أسهل لانفصال أحد الحرتين من الآخر ما لم يكن الثاني همزة، وذلك نحو قول القدر والعصر لفي خث وشبه الوقت على هذا وإن جتمع فيه ساتنان في الوقت أسهل من الوقت على المشدد لأن المشدد أوله ساكن فإذا سكنت آخره للوقت صار اللسان ينبو بساكنين غير منفصلين نبوة واحدة وذلك فيه تكلف فيجب التحفظ بذلك ولو كان الساكن الآخر من الساكنين همزة لكان ذلك أصعب في الوقف وإن كان منفصلين لبعد مخرج الهمزة وصعوبة اللقب بها لا سيما إذا كانت متطرفة وذلك نحو الوقف على شيء ودفء وملء ولو كان الساكن الذي قبل الهمزة حرف مد ولي لكان الوقف على الهمزة وإظهار سكونها ولفظها أسهل قليلا منه إذا كان الساكن غير حرف مد ولي نحو يضيء وشيء والمسيء ولتنوء والسماء وشبه لأن حرف, لأن حرف المد ولين كالحركة إذ لا يكون حرف مد والين حتى يكون حركة ما قبله من جنسه لا يتغير فكأن الساتن الثاني الموقوف عليه قبله ما يشبه الحركة فيسهل الوقف عليه وإظهاره لذلك وأيضا فإن حرف المد واللين خفي يخفى سكونه قبل الهمزة فكان الوقف فيه على همزة ساكنة ليس قبلها ساكن متمكن السكون فسهل بيانها في الوقت لذلك وهذا كله إذا وقفت بالسكون أو بالإشمام في المرفوع، فأما إذا وقفت بالروم فالوقف على ذلك كله أسهل من الوقت بالسكون أو بالإشمام، لأنك إذا رمت الحركة أثبت الآخر وعليه حركة ضعيفة تتسمع. فلم يجتمع في لفلك ساكنان على الحقيقة لأن الثاني قد بقيت فيه حركة مرومة فافهم جميع ذلك وقف عليه تصل الصواب في قراءتك إن شاء الله باب بيان أحكام النون الساكنة والتنوين اعلم أن للنون الساتنة والتنوين في كلام العرب وفي القرآن أحكاما كثيرة مقيدة وهما يجريان على ستة أقسام الأول أنهما يظهران إذا لقيهما حرف من حروف الحلق المتقدمة الذكر حيث أنهما لم يقعا قبل ألف لأنهما ساكنان والألف لا تكون إلا ساكنه ابدا ولا يجتمع ساكنان في الوصل ليس الأول حرف مد ولين، وذلك نحو من إله ومن هاد ومن خلق ومن حي ومن علق ومن غفور عفو غفور وكذلك التنوين عند هذه الحروف يظهر حيث وقع إن وقعت النون الساكنة قبل هذه الحروف في كلمة أظهرت أيضا ولا يقع التنوين كذلك وذلك نحو أنعمت ومنها وكذلك وس فسينغضون والمنخنق وينأون وانحر والعلة في إظهار ذلك عند هذه الحروف أن الغنة والنونة بعد مخرجهما من مخرج حروف الحلق وإنما يقع الإضغام في أكثر الكلام لتقارب مخارج الحروف فلما تباعدت المخارج وتباينت وجب الإظهار الذي هو الأصل ولم يحصل غيره الثاني أنهما يضغمان إضغاما مستكملا التشديد في الراء واللام وتذهب الغنة في الإضغام ولا تظهر هذا هو المشهور المأخوذ به وذلك من كلمتين والعلة في ذلك قرب مخرج النون من مخرج اللام والراء لأنهن من حروف طرف, طرف اللسان فتمكن الادغام وحسن لتقارب المخارج وذهبت الغنة في الادغام لأن حق الادغام في غير المثلين في أكثر الكلام ذهب لفظ الحرف الأول بكليته وتصيره بلفظ الثاني وذلك نحو قوله من لدنه ومن ربهم ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة وعلة ذلك خوف الالتباس المضاعف ولم يقع ذلك في القرآن الثالث أنهما يدغمان في النون والمين مع إظهار الغنة في نفس الحرف الأول فيكون ذلك ادغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير مدغم وهو الغنة وذلك نحو قوله من نور ومن ماء فالغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول لأنه مع النون نون ساكنة في حال الادغام. فالغنة باقية فيها على كل حال وهو مع الميم إذا أضغمت ميم ساكنة فالغنة لازمة لها على كل حال والعلة في ادغامها في النون اجتماع المثلين والأول ساكن فلا بد من الادغام في كل مثلين التقيا والأول ساكن إلا في حرف المد واللين نحوا امنوا وعملوا الصالحات ونحو في يوسف. هذا الادغام يجوز فيه وما يشبهه والعله في ادغامها في الميم ان الميم تشاركها في الغنه فتقاربا للمشاركه فحسن الادغام ولم يكن بد من بقاء لفظ الغنة ظاهرا لما ذكرنا من أن الأول تلزمه الغنة على كل حال ادغم أو لم يدغم ولو وقعت النون الساكنة قبل النون المتحركة في كلمة لم يكن بد من الادغام أيضا وإبقاء الغنة وقد تسكن النون الأولى وأصها الحركة فيلزمها ادغامها وبقاء الغنة نحو قوله تعالى تأمنا وما مكنني وشبهه ولو وقعت النور الساكنة قبل الميم أيضا في كلمة لم يجز ادغامها في الميم لئلا يلتبس بالمضاعف نحو قولك هذه شاة زنماء الرابع أنهما يضغمان في الياء والواو من كلمتين مع إظهار الغنة في حال الضبط بالمشدد لا في نفس الحرف الأول لأن الغنة حينئذ في نفس الحرف الأول بخلاف إظهار الغنة مع الإضغام في الميم والنون فيكون ذلك أيضا إضغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف وهو الغنة وإنما لم تكن الغنة في نفس الحرف الأول كما كانت مع النون والميم لأنك إذا أدغمت الأول في الياء أبدلت منه ياء ولا غنة في الياء وكذلك إذا أدغمته في الواو أبدلت منه واوا ولا غنة في الواو فصارت الغنة تظهر فيما بين الحرفين لا في نفس الحرف الأول وصارت مع الميم والنون تظهر في نفس الساكنة عند حروف الفم تفهمها والعلة في ادغامها في الياء والواو أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، فوجب, فوجب الادغام لهذه المشابهة. ويجوز أن تدغم الغنة ولا تظهرها في هذين الحرفين، ولا يجوز الادغام في النون والميم إلا بإظهار الغنة فعرفه. ولو وقعت النون قبل الياء والواو في كرمة لا ولم يحصن أن تُضغِمَا لألا, لألا يقع الالتباس بالمضاعف وذلك نحو بنيان وقنوان تفهم ذلك الخامس أنهما ينقلبان ميما إذا لقيتهما باء نحو قوله تعالى هنيئا بما وأنبوركا وكذلك, وكذلك النوم في كلمة مع الباء نحو أنبئهم وعمبر. تبدل منهما ميما أيضًا ولا تشديد في هذا والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرف آخر فيه غنة وهو الميم الساكنة فالغنة لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه فلا بد من إظهارها في هذا على كل حال والعلة في إبدال النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء أن الميم مؤاخية للباء لأنها من مخرجها ومشاركة لها في الجهر والشدة وهي أيضا مؤاخية للنون في الغنة والجهر فلما وقعت النون قبل الباء ولم يمكن إضغامها فيه لبعد المخرجين ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم ابدلت منها ميما لمؤاخاتها النون والباء ألا ترى أنهم لم يضغموا المين في الباء مع قرب المخرجين والمشاركة في الجهر والهمس في نحو قوله وهم بربهم قال سيبويه في تعليل ذلك لأنهم يقلبون النون ميما في قولهم العنبر ومن بدا لك فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروا وجعلوه بمنزلة النون إذ كانا حرفي وقال ولم يجعل النون باء لبعدها في المخرج من الباء وإنها, وانها ليست فيها غنه يعني الباء قال ولكنهم ابدلوا من مكانها اشبه الحروف بالنون وهي الميم هذا تعليل سيبويه للنون مع الباء فاما ادغام الباء في الميم فهو حسن وقد قرئ في قوله يعذب من يشاء كم معنا ولا بد من اظهار الغنة في هذا ايضا اذا اضغمت لانك ابدلت من البائمين ساكنة وفيها غنة فلا بد من اظهارها في حال الادغام في نفس الحرف الاول فاعلمه ولا غنة في حال الاظهار السادس انهما يخفيان عند باقي الحروف التي لم يتقدم لها ذكر نحو من شاء ومن كان ومن جاء ومن فيهن ومن قبل وشبهه ولا تشديد في هذا أيضا والغنة ظاهرة في هذا أيضا لأنها هي النون الخفية وذلك أن النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا ومعها غنة تخرج من الخياشيم لا غير، فإذا أخفيتها عندما بعدها صار مخرجها من الخياشيم لا غير، فتذهب النون عند الإخفاء وتبقى الغنة من الخياشيم ظاهرة. والعلة في إخفاء النون الساكنة والتنوين عندما ذكرنا أن النون قد صار لها مخرجان. مخرج لها ومخرج لغنتها فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها وقال السيبوي بعد أن ذكر ما تدغم فيه النون وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفيا مخرجه من الخياشيم وذلك أنها من حروف الفم وأصل الادغام لحروف الفم لأنها أكثر الحروف فلما وصلوا الى ان يكون لها مخرج من غير الفم يعني من الخياشيم كان اخف عليهم ان لا يستعملوا السنتهم الا مره واحده وكان العلم بها انها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم لانه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرها فاختاروا الخفه اذ لم يكن لبس هذه علة سيبويه في إخفاء النون الساكنة عند حروف الفم ففهمها. وتبين أن النون الخفية هي الغنة والنون المضغمة والمظهرة هي غير الغنة والغنة تابعة لها فإذا قلت عنك ومنك فمخرج هذه النون من الخياشين لغير لأنها مخفاة عند الكاف باقية الغنتها ظاهرة وإذا قلت منه وعنه فمخرج هذه النون من طرف اللسان ومعها غنة تخرج من الخياشيم لأنها غير مخفى والغنة ظاهرة وإذا قلت من ربهم فأدغمت صار مخرج النون من مخرج الراء إلى لا غير لأنك أبدلت منها في حال الإدغام راءا وكذلك إذا قلت من لدنه فأدغمت صار مخرج النون من مخرج اللام لأنك أبدلت منها في حال الادغام لاما وإذا قلت من يؤمن فأضغمت فمخرج النون من مخرج الياء لأنك أبدلت منها في حال الادغام ياء غير أنك تبقي الغنة التي في النون من مخرجها على ما كانت عليه قبل الادغام وكذلك التنوين مثل النون في كل ما ذكرنا وعلى هذا فقه كل ما جاءك من هذا النوع والإخفاء إنما هو أن يخفى الحرف في نفسه لا في غيره والادغام إنما هو أن يدغم الحرف في غيره لا في نفسه فتقول خفيت النون عند السين وأخفيت النون عند السين ولا تقول خفيت في السين ولا أخفيتها في السين وتقول أضغمت النون في الواو ولا تقول أضغمتها عند الواو فاعرف الفرق بين هذه التراجم تبل لك المعاني إن شاء الله تعالى وبهذا ينتهي تسجيل كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراكب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها صنعة الإمام العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400 بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات سجله فائد سيخ الزور في منتصف شهر رجب سنة أربع وأربعمائة وألف للهجرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم